114. ويسألونك عن ذي القرنين 115. قل سأتلو عليكم منه ذكرا 116. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ انْهَارًا مِنْ وَرَائِهِ قَالَ هَٰذَا رَبُّكُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ, تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما مَنْ تُعَذِّبْ وَمَنْ تَعُولَ فَإِنَّ عِنْدَنَا عِندٌ 121. فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا 122. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا 123. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا 122. ونبلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 123. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 124. 111. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 112. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. 124. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 125. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 126. حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُو ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي لِأُفْرِغَ عَلَيْهِ طُقْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا